لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة آية فهل إلا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسال أيننا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق الضوء خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم أين المطر؟ إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ للإنسان على نفسه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليك هل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة رب فيها ما صبر لو الا اذا بلغ قاتل تراقي وقيلا لمن راقيو ومن Allah ويحسب الإنسان أن يترك تذى فلم يكن قفة ممن من يمت أَلَمْ يَكُنْ طُبَّتًا مِّمَّا من أليس <تصفيق> ذلك بقادر علىك